اللهم فينا في من أديه وعافنا في من عافيه وتولنا يا رفاكي من توليه وباركنا في ما أعطيه وقنا وصرف عنا برحمتك شوى ما قضيه فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعمل لا جئ ولا يذل من هو علي تبرك ربنا وتعالي فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا في <تصفيق> خير نزلا ويا ويا كرم تمنى ويا عذ تمنى عذلا يا كريما عفو يطوع واقفا غالقا واصبا يا منجي الهلكانا يا محسن محسن علينا يا مجبن يا منعم رحم علينا يا مغثي لا اله الا إلهنا كيف ندعوك ونحن نحن وكيف نطر وجاءنا منك وأنت أمن إلهنا يا كريم يا عظيم يا خليم يا أرخم الواحد يا وجاء السائرين بحق العرش ومن على وبحق الوحي ومن اوحى وبحق النبي ومن نفى وبحق البيت ومن ذنى يا, يا جامع كل صور يا جامع كل صور يا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها فرج من عندك عاجلا بشهاده أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه اللهم واظم لنا يا رب العالمين اللهم فيها <تصفيق> وضيطيها مجموهنا وأنهمنا بها مجتمع واصمنا فيها من كل سوء بها علينا غائبنا وذلك يا ربنا ودارك يا كريم, يا كريم في أعمالنا ودارك يا عظيم في أولادنا ودارك يا لطيف في ذرياتنا وداركنا يا منظم ازواجنا وبارك في فينا ربنا جعلنا ومنذين ربنا جعلنا ومنذين كالحليم ربنا اكرمنا في هذه الدنيا وفي الاخره ياكم يا ارحمن الرحيم يا جالسيني يا رب العالمين نسالك الفوز وملاك الشردا وعيشة السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبياء يا الله بيننا وبين النار كما تجير بين البحرون اللهم تخذل منا صلاةنا اللهم تخذل منا صيامنا اللهم تخذل منا طاعتنا اللهم واجعل هذه العشرة التي انقضت خيرا لنا واجعل ما فيها لنا الفائدين واجعل الطلاب مددنا رحمة يا ربي يا من نلبى على الله سلام الله يا القران من نور في بوصلة ربنا وجنا من من يسول من حفظ تلاوته ويسول من ماء يا جيت يا بطل يا جيت يا بطل نجدنا وعباد الكريم وقفنا وإلى جناب رحمتها فقد ضحنا عبادك الفقراء ببابك عبادك الضعفاء رفعوا الفقراء إلى جنابك وحاش للكريم أيام تصنفا وحاش للكريم أيام الزمن وقفوا على بابك اهلا بذلك فلك اهلا بالحب من, من النيران براثن له هم رقابنا ورقوم ابائنا و امهاتنا ورقابنا جميعا المسلمين ربنا تقبل عندنا الصائمين والصادقين ربنا هدا تمن هدين واقتناء تمام عوضا وعمنا فيه من اجر القران واقتناء في شهاده الغفران تسليما <تصفيق> كثرا سبحانه ربك وكما انتك عما يسركون والسلام على المرسدين والحمد لله رب العالمين